كارتي في خشي مدلمة فيه النور حبيت نقرأ ما خلوني دورت سبور المدربين ما خيروني حكمت الصور بل هت رقع النس عسوني بالنظرة ما خلوني وبقي انا ندور مرها بالو ما لا باليش بالناس خد رجال سيد هم كل فشم فيهم كندورها قرع وفس بعد شريتو فرغت لقس وبتاني الوسواس وبتاني الوسواس جمل التعب يخلوني بالمرة ما شافوني قنوق طالع سوء Jag ca célébrer le mariage je vais de ville de villa c'est beau c'est dur pour le bonheur reste ça peut-être qu'il est dans les parages je ne vis pas je ne vois que dans des images je me contente du voyage je tourne tourne tourne du quartier j'atom bronze